ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث نزول إلا استمعوه سماعا غير نافع بل سماع لعب غير مبالين بما فيه لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون استمعوه وقلوبهم غفلة عنه وأخفى الظالمون بالكفر الحديث الذي يتناجون به قائلين هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لميزة له عنكم وما جاء به سحر أفتتبعونه وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأنما ما جاء به سحر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 لا بل اختلقه من غير أن يكون له أصل وقالوا تارة هو شاعر وإن كان صادقا في دعوه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح ما آمنت قبلهم من قرية أهلتناها أفهم يؤمنون مَا آمَنَتْ قَبْلَ هَؤُلَاءِ الْمُقْتَرِحِينَ قَرِيَةٌ اقْتَرَحُوا نُزُولَ الْآيَاتِ فَأَعْطُوهَا كَمَا اقْتَرَحُوهَا بَلْ كَذَّبُوا بِهَا فَأَهْلَكْنَاهُمْ أَتَؤْمِنُ هَؤُلَاءِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما آخرين وما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها بالكفر وخلقنا بعدها قوما آخرين فلما احسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما شهد المهلكون عذابنا المستقصم إِذَهُمْ هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك لا تركضوا وارجعوا إلى مَا ما فِيهِ فيه ومساكنكم لعلكم تسألون عَلَى على وجه لَا لا تهربوا وارجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم وإلى مساكنكم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 بل خلقناهما للدلاله على قدرتنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد لاتخذناه مما عندنا وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل اتخذوا من دون الله معبودات قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة فهذا الكتاب المنزل علي والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد فهم معرضون عن قبول الحق وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وَمَا أَصْحَابُ مِنْ قَبْلِكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ رَسُولًا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي وحدي وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ اتَّخَذَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتٍ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 فلا يخالفونه في امر ولا نهي ومن يقل منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل من الملائكه من باب الافتراض اني معبود من دون الله فإننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم يوم القيامه خالدا فيها ومثل هذا الجزاء نجز الظالمين بالكفر والشرك بالله اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كان تارتقا ففتقناهما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 ألا يعتبرون بذلك ويؤمنون بالله وحده وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا, وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وخلقنا في الأرض جبالا ثابتة حتى لا تضطرب بمن عليها وجعلنا فيها مسالك وطرقا واسعة لعلهم يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 افان مت فهم الخالدون وما جعلنا لاحد من البشر قبلك ايها الرسول البقاء في هذه الحياة افان انقضى اجلك في هذه الحياه ومت فهؤلاء باقون بعدك كلا كل نفس ذائقه الموت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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا رَآكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ لَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا سُخْرِيَةً مُنَفِّرِينَ أَطْبَاعَهُمْ بِقَوْلِهِم هذا هو الذي يسب آلهاتكم التي تعبدونها وهم مع السخرية بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم من النعم كافرون فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء قل الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون طبع الإنسان على العجلة فهو يستعجل الأشياء قبل وقوعها ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب سأوليكم أيها المستعجلون لعذاب ما استعجلتموه منه فلا تطلبوا تعجيله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه الاستعجام متى يكون ما تعدوننا به أيها المسلمون من البعث إن كنتم صادقين فيما تدعونه من وقوعه لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون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 عندما تخوفهم رسلهم به قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون قل ايها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون لا يتدبرون شيئا منها جهلا وسفها أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون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 افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون بل متعنا هؤلاء الكفار ومتعنا اباءهم بما بسطنا عليهم من نعمنا استدراجا لهم حتى تطاول بهم الزمن فاغتروا بذلك واقاموا على كفرهم فَلا يَرَى هَؤُلاءِ الْمُغْتَرُّونَ بِنِعَمِنَا الْمُسْتَعْجِلُونَ بِعَذَابِنَا أَنَّنَا نَأْتِي الأَرْضَ نَقْصُصُهَا مِنْ جَوَانِبِهَا بِقَهْرِنَا لِأَهْلِهَا وَغَلَبَتِنَا لَهُمْ فَيَعْتَبِرُوا بِذَلِكَ حَتَّى لَا يَقَعَ بِهِمْ مَا وَقَعَ بِغَيْرِهِمْ فَلَيْسَ هَؤُلاءِ غَالِبِينَ بَلْ هُمْ مَغْلُوبُونَ قُلْ إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل ايها الرسول إنما أخوفكم أيها الناس من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إلي ربي ولا يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا خوفوا من عذاب الله وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفْحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَلَئِن مَّسَّ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَعْجِلِينَ بِالْعَذَابِ نَصِيبٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ لَيَقُولُنَّ عِنْدَ أَذِى يَهَلَكَنَا وَخُسْرَانَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ والتكذيب بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفانا حاسبين وننصب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها أعمالهم فلا تظلم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها وإن كان الموزون قليلا مثل ما تزنه حبة خردل جئنا به وكفى بنا محصين نحصي أعمال عبادنا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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه آذر ولقومه ما هذه الأصنام التي صنعتموها بأيديكم والتي أنتم مقيمون على عبادتها قالوا وجدنا آباءنا لها عابدي قال له قومه وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها تأسيا بهم قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قال لهم إبراهيم لقد كنتم أيها التابعون أنتم وآباءكم المتبوعون في ضلال عن طريق الحق واضح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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّمُ دِبِيرِينَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِحِيث لَيَسْمَعُهُ قَوْمُهُ وَاللَّهِ لَا أُدَبِّرَنَا لِأَصْنَامِكُمْ مَا تَكْرَهُونَ بَعْدَ أَن تَدْهَبُ عَنْهَا إلَى عِدِّكُمْ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ فحطم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطعا صغيرة وأبقى كبيرها رجاء ان يرجعوا إليه ليسالوه عمن حطمها قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد حطمت سأل بعضهم بعضا من حطم معبودتنا إن من حطمها لمن الظالمين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 قال سادتهم جيءوا بإبراهيم على مشهد من الناس ومرأة لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع فيكون إقراره حجة لكم عليه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم فجاءوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه أأنت فعلت هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال إبراهيم متهكما بهم مظهرا عجز أصنامهم على مرءا من الناس ما فعلت ذلك بل فعله كبير الأصنام فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون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 قال أَفَتَعْبُدُونَ من دون الله مَا لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قال إِبْرَاهِيمُ منكرا عليهم أَفَتَعْبُدُونَ من دون الله أَصْنَامًا لا تنفعكم شيئا ولا تضركم فهي عَاجِزَةٌ عن دفع الضر عن نفسها أَوْ جلب النفع لها أفل وَلِمَا ولما تعبدون من دون الله تَعْقِلُونَ تعقلون قبحا لكم وقبحا لما تعبدونه من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر أفلا تعقلون ذلك وتتركون عبادتها قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجأوا إلى القوة فقالوا حرقوا إبراهيم بالنار انتصارا لأصنامكم التي هدمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابا رادعا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 واراد قوم ابراهيم عليه السلام به كيدا باي يحرقوه فابطلنا كيدهم وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وانقذناه وانقذنا لوطا واخرجناهما الى ارض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا فيها من الانبياء وبما بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدا ووهبنا له يعقوب زيادة وكل من إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب صَيَّرْنَاهُمْ صَالِحِينَ مُطِيعِينَ لِلَّهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكانوا لنا عابدين وصيرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالى ووحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات واتوا بالصلاه على أكمل وجه وأدوا الزكاة وكانوا لنا منقادين ولوطا آتيناه حكما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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين واذكر ايها الرسول قصه داوود وابنه سليمان عليهما السلام اذ يحكمان في قضيه رفعت اليهما بشان خصمهم لأحدهما غنم انتشرت ليلا في حرث الآخر فافسدته وكنا لحكم داود وسليمان شاهدين لم يضب عنا من حكمهما شيء ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ففهمنا القضية سليمان دون أبيه داود وكل من داود وسليمان اعطيناه النبوة والعلم بأحكام الشرع لم نخص به سليمان وحده وطوعنا مع داود الجبال تسبح بتسبيحه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 وكنا لهم حافظين واستخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار يستخرجون اللآلئة وغيرها ويعملون غير ذلك من الأعمال كالبناء وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين لا يفوتنا شيء من ذلك وأيوب إِذْ نادى ربه أَنِّي مسني الضر وأنت أَرْحَمُ الراحمين واذكر أَيُّهَا الرسول قِصَّةَ أيوب عليه السلام ابدع ربه سبحانه حين أَصَابَهُ البلاء قائلا يا رب إني أُصِبْتُ بالمرض وفقد الأهل وأنت أَرْحَمُ الراحمين جميعا فاصرف عني ما أصابني من ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 إنهم من عباد الله الصالحين الذين عملوا بطاعة ربهم وصلحت سرائرهم وعلانياتهم وذنون إذ ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أَلَّا لا إِلَّا إلا أنت سبحانك كُنْتُ كنت من الظالمين واذكر أيها الرَّسُولُ الرسول صَاحِبِ صاحب الحوت يونس عليه السلام ذَهَبَ ذهب دون مِنْ من ربه مغاضبا قومه لتماديهم في العصيان فظن أننا لن نضيق عليه بعقابه على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 وكذلك ننجي المؤمنين فأجبنا دعوته ونجيناه من كرب الشدة بإخراجه من الظلمات ومن بطن الحوت ومثل إن يونس من كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا الله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واذكر أيها الرسول قصة زكريا عليه السلام ابدع ربه سبحانه قائلا رب لا تتركني منفردا ولد لي وأنت خير الباقين فارزقني ولدا يبقى بعدي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاجبنا له دعوته وأعطيناه يحيى ولدا واصلحنا زوجه فصارت ولودا بعد أن كانت لا تلد إن زكريا وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات وكانوا يدعوننا راغبين فيما عندنا من التواب خائفين مما عندنا من العقاب وكانوا لنا متضرعين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 إن هذه ملتكم أيها الناس ملة واحدة وهي التوحيد الذي هو دين الإسلام وأنا ربكم فأخلص العبادة لي وحدي وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتفرق الناس فصار منهم الموحد والمشرك والكافر والمؤمن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 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لو كانت هذه المعبودات آلهة تعبد بحق ما دخلوا النار مع من عبدوهم وكل من العبدين والمعبدين في النار ماكثون فيها أبدا لا يخرجون منها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 الحسنى أولئك عنها مبعدون ولما قال المشركون إن عيسى والملائكة الذين عبدوا سيدخلون النار قال الله إن الذين سبق في علم الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم وهم فيما اشتهته أنفسهم من النعيم والملباث ماكثون لا ينقطع نعيمهم أبدا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على أهلها وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا وتبشرون بما تلاقون فيه من النعيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء مثل طي الصحيفة على ما فيها ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه إنا كنا منجزين ما نعيد به ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الكتب التي انزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ ان الارض يرثها عباد الله الصالحون العاملون بطاعته وهم امه محمد صلى الله عليه وسلم ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين ان فيما انزلناه من الوعظ لمنفعه وكفايه لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم فهم الذين ينتفعون به وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما بعثناك يا محمد الرسول إلا رحمة لجميع الخلق لما تتصف به من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله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 فانقادوا للإيمان به والعمل بطاعته فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن عرض هؤلاء عما جئتهم به فقل أيها الرسول لهم علمتكم أنني وإياكم على أمر مستوى بيني وبينكم من المفاصله، ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إن الله يعلم ما أعلنتم من القول ويعلم ما تكتمونه منه لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجذيكم عليه وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَلَئِن تُذَرَُّ لَعَلَّ إِنْهَارَكُمْ بِالْعَذَابِ اخْتِبَارٌ لَّكُمْ وَاسْتِدْرَاجٌ وَتَمْتِيعٌ لَّكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّقَرَّرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ لِتَتَمَادَوْا فِي كُفْرِكُمْ وَضَلَالِكُمْ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا ربه رب اصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر والتكديب